الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منذ من القول وزورا وإن الله لعفر غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحريق رقبة من قبل أن يتماسا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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُحَاوِرُونَكَ نَجْوَى فِيمَا لَا يَحْوَرُونَ بِهِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ سِرًّا وَلَا يَعْلَنُونَ بِهِ إِلَى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 والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اذا ما جيتم الرسول فقدموا بين يدينا جوابكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم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 إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قومين